الزيانية والزياني فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد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 وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا, إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرون ازواجهم ولم يكن لكم شهداء وان نفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انهن من الصادقين والخامسة والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ان نغول من الكاذبين ومن خا منست ان غضب الله لديهم إن, ان كان من الصادقين وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَضْيَابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لكم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 لولا زاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك فأولئك عند الله هم وَلَوْنَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَرْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَضِيمٌ َلَقونَهُ بِأَلسِنَتِكُم وَتَقُونَ بِأَفوَاهِكُم لَسَلَكُم ب وَتَقُونَ بأَفْواهِكُم م لَسَلَكُ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إلس ما تموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان العظيم يعظكم الله أن تردوا لمثلك أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله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 يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمه وما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَرْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب بنضير ولهم عذاب بنضير يوم تشهد عليهم انسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنع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 وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءَ إِبْعُونَ لَتِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ إِبْعُونَ لَتِهِمْ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو لسائهن أو ما ملكت أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا أَوْ الطُفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَرَاةِ النِّسَانِ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 والله واسع عليم وليستعفي في الذين لا يجدون لكاحا حتى يبنيهم الله من فضله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 لا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَايِ إِنْ أَرَدْنَكَ حَصُّنًا لِتَبْتَرُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كوكب ذري يقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه كان زيتها يوي ولو ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذر الله ان تهفى ويذكر فيه اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغضب والانصار الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما فتتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوه ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب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 هُوَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ او كظلمات في بحر اللجي يرشاه موز من فوقه موز من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بع إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له لَْ تَرَ أنن اللهَّ يُسَدِّحُ لًَا فيِي السمواتِ وَالأَضِ وَطصُفاتٍِ كلُلّم قددعَمَ صَاتَ كلُلّم قدْ عَمَ صَداتَهُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدِقَ يَخْرُزُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ويصرفه عمن يشاء يكاد سناء ضرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل عن نهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيَّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يَدُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَكُولُوا أَنْ يَكُولُوا سَمَنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطْيِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ ولا تقسموا طاعة معروف فإن الله خبير بما تعملون قُ الأأَطيعُ اللََّ وَأَطهُوالسُولَ بَإِن تَوالَّهُ فَإِن مَا عَلَيْهِ مَا حُمِ لَلَيْكُمْ وَلَكُم مَا حُم مِلْتُم وَإِل تُبُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحاك ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كَمَا اسْتُخْلِفَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ وَلَوِ بَعْضُ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةٍ فَجْرِ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 وَلَقَوْلِ نَاعِدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا تِلْكَ الَّائِي نَكَحْنَ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ وامنثيا بنون نغى ومعتبر رجات بزينه وان خير لهم والله سنيع العباد ليس على الأعمى ولا على الأرج حرز ولا على المريض حرز ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم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 او بيوت اعمامكم او بيوت عناتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خوالاتكم او ما ملكتم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم زناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا ما دخلتم بيوتاً فسلموه على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 يحذَر الذي يخف عن أميكر تصبهُ فحذَ الذي يخيفون عن أميك تصبَهُ